انما يستجيب الذين يسمعون انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم اليه يرجعون والموت يبعثهم الله قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أن ينزل آية ولكن لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِنْدَ بٍََّ في الأوْضِ وَلَا قَائِرِ يَقِيم بِجَنَ حَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْسَلُكُمْ وَلَ ما فوطنا في, في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا بآيات ناص وبكن في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط قل أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَرَعَئِيتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتِ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إن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 وَلَا قَد أَبْسَل الن إِلَاءُمَ مِ مِنْ قَضلِكَ فَأَفَضْناهُ بِالْبَدْسَ إِوَ اللَّ إَِ فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن قست فَالَّذِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بِمَا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا فرحوا بما